ولا نصيب أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبذل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمان كفارا حسدا كفارا حسدا من انفخ من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بمره ان الله على كل شيء قدير وعظيم الخلات واعذ الذكر وَمَا تُقَدِّمُونَ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ فِتِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تُنصادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فلهم اجر فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون